طيب دقيقة يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا يسرنا أن نلتقي بشيخنا أو نرحب أجمل الترحيب بشيخنا الفاضل وطلبة العلم يرحبون به جميعهم وهم على شو كانوا في أن يلتقوا اليوم في هذه الليلة المباركة مع أستاذنا الكريم وعالمنا الفضيل الفاضل الشيخ أحمد بزمول حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا مأجورا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعيذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 أن ألتقي في صنصة وفي غيرها من من يسمعني ويسمع كلامي أتجارس معهم كطالب علم يتجارس مع إخوانه طلاب العلم أستفيد منهم ويستفيدون مني ما يسرب الله عز وجل لي مما أخذته عن آل العلم وفي هذه الليلة ستكون كلمتي بإذن الله تعالى نصيحة حول لذوم السنة والبعد عن الغلو وأسبابه وما يتعلق به ما أدري يا شيخ اسماعيل هل الكلمة مترجمة ولا أستمر في الكلام لا يا شيخ الشيخان س... الفاضل استمروا في الكلام لأنه بعد... بعد ما نكمل كمل الدرس نترجم للإخوان إن شاء الله كما المدة المتاحة والله يا شيخ آه... أنت أشوف ما على راحتك يا شيخ أنت طيب إن شاء الله فأقول مستعيلا بالله تعالى أوصي نفسي وإياكم إخواني في كل مكان برزوم السنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أضحى بذوء الكرام ضد الله عليهم أجمعين فإن النجاة والفلاحة يتحققان ويحصلان بإذن الله تعالى في لزوم السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو مريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني تركت فيكم شيئين من تظلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولم يتفرقا حتى يلدى علي الحوم أخرجوا دار قطني والحاكم وغيرهم وهو حديث صحيحاً عند آهن العلم فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووضح لنا أن التمسك بالكتاب والسنة فيهما النجاة والفوز من الضلال والفوز بالجنة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 ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير طريقة الصحابة ربما الله عليهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاث والسبعين التي تضمن أمته قال كلها في النار إلا واحدة. التي تختلف من أمته قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابه تبين أن هذه الواحدة تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وفي حديث العرب لابن ساري المشهور في قوله عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم بعد فتر اختلافا كثيرا من مخرج من نجا قال فعليكم بسنة وصنة الخلصاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجب وإياكم ومحجفات الأمور فإن كل محجفة بدعة وكل بدعة ضلالة قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كان أئمة المسلمين مثل مالك وحماد بن زيد وستوري ونحوهم إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشفاء فمن لم يكن له علم بطريق المسلمين يعتاض عنه بما عند هؤلاء وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة قولوا يعتاض عنه أي يأخذ بدلا منه قال وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة وهو خفاء سر المسلمين فيهم وبذلك يقع الهلاك ولهذا كانوا يقولون الاعصصام بالسنة نجاء قال مالك رحمه الله السنة مثل سفينة نوح السنة مثل سفينة نوح من راكبها نجاء ومن تخلب عنها هلأ قال وهذا حق فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين قال اكتباع السنة هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند الله فتابعها بمنزلة من مع نوح السفينة باطلا وظاهرا والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى والوصية الثانية التي أصي نفسي وإخواني المسلمين السميين المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه فإني أوصيهم بإصلاح ذات البين فيما بينهم وعدم التهاجر والتخالف إذا كانوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج صحابة يسيرهم فإن الله عز وجل أمرنا بقوله فتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأصلحوا لا بينكم يعني لا يكون بين المسلم واخيه المسلم من الحقد أو الضغينه او التخالف ما يسد قلوبهم ويحرفها عن عن الصواب روى ابو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا اقدركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه قال بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البيت قال إصلاح ذات البيت ذات, ذات, ذات البيت هذه إصلاح ذات البيت أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قال وفساد ذات البيت الحالقة يعني أنها تحلق الدين لا تحلق الرأس يعني أن الغساب ذات البيت يؤدي إلى التنافر وهلاء تشير الكلمة بين المسلمين وإلى ضعفهم قال صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تجادروا تكونوا عباد الله إخوانا ولا يحلوا بمسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يعني في خصومات الدنيا أما خصومات الدين لكان الإنسان خالف الحق وعاند وأطر على باطله بعد النصيحة والتوجيه والبيان فإن هذا يحجر بإماء أهل العلم كما ذكر ذلك البغوي وغيره من أهل العلم ونصيحة الثالثة لنفسي والإخواني في بلاد الغرب في فرنسا وفي غيرها نصيحة لهم بترك الغنو فإن الغنو مما جاء ذنبه في الإسلام الغلوه الرازه هو شرف الاسلام رحمه الله تعالى بقوله الغلو مجاوزة الحد بان يزاد حمد الشيء او ذمه او ذمه على ما يستحق ونحو ذلك انتهى وعرفه بعضهم بقوله الغلو في الشرع هو تجاوز الحد الشرعي هو تجاوز الحد الشرعي بالزيادة اعتقاداً أو عملاً أو قولاً كما سيأتي إن شاء الله أو الغلو يقابله الإفراث بالطرف الآخر وهو الجفاء وهو التفريق كما قال ابو الثلاث دين الله بين الغالي فيه والجافعن أي دين الله وسط بين الغالي فيه وبين الجافعن وكل الأمرين الغلو والجفاء مضمو قال ابن قيم الجنفية رحمه الله تعالى ما أمر الله بأمر إلا والشيطان فيه نزغتان إما إلى تفريط وإضاعة وإما إلى افراط وغلو ودين الله وسط بين الغالي ودين الله وسط بين الجافي عنه والغال فيه فالوادي بين جبلين والهدى بين ضلالتين والوسط بين طرسين زميمين فكما أن الجافي عن الأمر مبيع له الغالي فيه مبيع له هذا بتقصيره أي الجافي عن الأمر هذا بتقصيره عن الحد وهذا أي الغالي بتجاوزه الحد وقد نعى الله عن الغلو بقوله يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق انتهى ولا شك أن الغلو والإفراض أخطر من الجفاء والتفريق وإن كان كلاهما خطر وخطأ فكيف نعرف أن هذا الأمر من الغلو في الدين المرجع والكتاب والسنة وما كان عليه ثلث الأمة وما دينه العلماء الثلفيون الربانيون ودين الله تعالى هو دين الغال فيه والمقصر عنه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 الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم ولا مع أهل الزدع بدا في بجائهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك إن شاء الله تكونوا وبهذا نعلم خطأ ما يقوله بعض الناس لما يبين له الحكم الشرعي يأتي ويقول لا تغلو في الدين كل شيء حرام دين السم شهل لا سهل لا تعسر على الناه فنقول لهؤلاء إذا كان التحريم من عندي انفسنا فكلامكم صحيح كما قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا الخبثكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذبه لا يفلحون وقال تعالى قل من حرم دينك ضلال الذي اخرج لعباده والطيبات من ولي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالفة يوم القيامة كذلك نفسر الآيات لقوم يعلمون ونقول لهم أتمن الآية التي بعدها قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإذن والبغي بغير الحق وأن تحركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ألا نقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإذا كان الأمر المحرم هو من تحريم الله ومن تحريم رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله فإنه يجب قبوله وعدم معارضته ولا رفضه ولا يجب رفضه ولا اعتباره أنه تشدد في دين الله أيها الأخوة الكارم أيضا لما ينبغي أن نعلم في الغلوء لا حكم الشرع أقول دلة الأدلة من الكتاب والسنة وإجناء الأمة على تحريم الغنو فمن القرآن قوله عز وجل كما سبق معنا يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ومن السنة فما رواهم عباس رضي الله عنهما قال قال بي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا تجمع يعني صديحة ريلة مزرفة وليلة يوم النحر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هاتي القطلي فلقدت له حطيات هن حصل خلص هن حصل خلص فلما, فلما وضعت هن في يده قال بأمسال هؤلاء يعني فرموا وإياكم والغلوة في الدين أخرجوا الإمام أحمد والنساء من ناجا وصححوا الإمام الألزاني رحمه الله تعالى فالخلص هو رميك حصاه اولا هو رميك حصاه الاونوات ياخذها زين ابهامك ياخذها زين يتاخذها زين ابهامك والسبابه فهذا الحديد وان كان تذبوب خاص في الحج لكنه عام له يشمل جميع أفراد الامه وعام يشمل كل صور الغلو وذا أولى كما نص اهل العلم انه عام في جميع انواع الغلو في الاعتقاد والاعمال وذلك سنة مرواه مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألك المتنطعون ألك المتنطعون ألك المتنطعون أخجه مسلم والمتنطع هو المتعمق في الشيء المغارف فيه المجاوز حد الشرع فيه إذا كان قولا أم فعلا أم اعتقادا وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخرج عن بخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وقوله يشاد بمعنى يغالب فمن غالب الدين فشقع على نفسه فسيكون متهى فسيكون منتهى أمره إلى الانقطاع ويغلب ومن الأدل لتدل على تحريم الغلو أن الله تعالى ذكر لنا أن الغلو من عادة يعني الكتاب ومن, ومن أحوالهم وقد نهينا عن اتباعهم وأيضا أيها الأخوة لما يجب أن نعلمه وأن نتدارسه في ماطيننا معرفة أنواع الغلو معرفة أنواع الغلو فالغلو أنواع ومنه الغلو والاعتقادي وهو النوع الأول الغلو الاعتقادي ومن أنفلته الغلو في التكفير بغير مرهان من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم روى البخاري عن أبي سعيد الخدو يضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ننضغضه هذا أي ننصلي هذا وذلك لما جاءه رجل وقال له يا محمد اعده حينما قتم غناء الحرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل أخذت وخسر أيأمنني أهل السماء ولا يأمنني أهل الأرض أهل الأرض فقال له خالد الوليد وفي رواية عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه إلا من هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهذا حال تكفيريين الذين يكفرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويستجحون دماءهم وأعراضهم وأموالهم وإنما يستجعون في ذلك الشيطان ويستجعون هواء أنفسهم ولا يستجعون الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني منه الغلوء الغلوء العملي. كما في قصة حديث ابن عباس في الحق لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بمثل هذه الحق حق الخلف ولا يأتي بحق كبيرة النوع الثالث الغلوم القولي روى البخاري عن عبد عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني يعني لا تجاوز الحد وتغالوا لا تطروني كما اضرب النصارى ابن مريم فانما أنا عبد فقوله عبد الله ورسوله قال النووي المتلف هو المتعمق في الشيء المغالي فيه المجاوز لحد الشرع فيه سواء كان قولا ام فعلا ام اعتقادا وهناك اخوان صور للغلو وانفلا فمن هنا فمن الغلو الغلو في الانبياء والاولياء والصالحين في صرف العباده فيهم وإعطائهم صفة ربودية والألوهية فالعبادة إنما تصرف لله وحده لا شريك له والأنبياء والصالحون ما هم إلا بشر مثلنا لهم احترامهم وتقديرهم ومحبتهم بلا غلو ولا تفريق مثل ما حصل لقوم نوح حين عبدوا صالحين وجهود غلوا في عزير فقال الله يغالب النصارى في عيسى وقالوا هو الله والغلو في الصالحين قد يصل إلى مرتبة الكفر وذلك إذا صرف ونتب شيئا لهم قد تفرد الله به كحال غلات الروافظ والصوفية وغيرهم وقد يكون الغلو في الصالحين من بات الزريعة والوسيلة للشرك كبناء القباب على القبور ودفن الأولياء في المساجد وشد الرحال إليهم الغلو في التكثير والتفصيق والتبديع قد يحصل الغلو في التكثير والتسيق والكدية ونحن بحاجة لمعرفة هذا النوع من, هذا النوع من الغلو لأننا قد نجد من بعض إخواننا هدان الله وإياهم للصوات أنهم قد يقعوا في الغلو في هذا الباب فيبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا وكلهم صاحب سنة وكلهم على الحق ولكن لجهل بعضهم أو غلو بعضهم جاوز الحد فنزل التبديع والتفصيق هذه, هذه الأوصار نزلها وحكم بها على إخوانه وهم منها ضراء فلابد من الحذر من هذا الغاب فهذه الأمور التكثير والتفصيق والتبديع لا تجوز إلا بدليل شرعي في فيها للشارع الحكيم فما حكم بكفره أو بدأته أو فسطه حكمنا به وما لم يحكم به فلا يجوز لنا أن نقول في شيء لم يأتي به الشرق هو بدعة أو كفر أو, أو أنه فسق إلا بحكم الشرق ومن صور التكثير تكثير صاحب الكبيرة الذنوب صغائر وكدائر فيختم على مرتكب الكبيرة بأنه كلافر والتكثير بأمور مباحة في انضمامه مثلا إلى, إلى بعض او كما يفعله بعض كما تفعله بعض الدول المسلمة في معاملة بعض الكفار فإن نعامل معهم والشراء منهم والتعامل الدنيوي فإن هذا ليس من الكفر عند أهل العلم والتك... وعيضا من صور الغلوء التكفير في تطبيق القوانين الوضعية فإن العلماء فيها تفصيل بيّنوا, بيّنوا ما يكون منها كفرا وما يكون منها فسقا وما يكون فيها ظلمة كما قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون هم الفاشقون هم الظالمون وأن الغلو في التقديع فكالطعن في أهل السنة ورميهم بالعظائم كالوهابية مثلا أو أنهم تكسيرية أو أنهم مرجئة أو أنهم مجسمة أو أنهم نواصف ومن الغلو في ومن الغلو في التفوق الدخول في ومن الغلو في التفريق في بالدنيا والمباح وقد على السلطان مطلقا وقد تملي في الدنيا فان بعض الناس يرمي بالفسق من تراعم بعمل مباح في الدنيا وهذا لا يندغي فبعض الناس يرمي طلبة العلم او العلماء بالفسق عند دخولي على السلطان وانا لا اشك أن الدخول على السلطان ليس منهيا وليس محرما عنه مطلقا بل فيه توصيل لاهل العلم فلا ينبغي رمي العلماء او طلبه العلم بالفسق لمجرد الدخول عند السلطان او انهم اذا تولوا مناصب الدنيا فهو رموهم بالفسق فان هذا من الغلو اخواني بارك الله فيكم ما هي الأسباب لو أردنا أن نتأمل ونتجدر فيما بيننا ما هي الأسباب التي توقع في الغلو لماذا يقع المسلم الصلافي في الغلو نقول ان العلماء نمروا في الأسباب وأرجعوها إلى مجموعة منها السبب الأول الجهل بالكتاب والسنة وما كان عليه السلام الأمة وهذا الجهل هو داء عظام فإن المسلم قد يتصرف بالخطأ ويظن نفسه على صواق ولذلك العلماء دائما ينادون طلاب العلم وينادون السلفيين وعلى السنة وينادون المسلمين تعلموا أحكام دينكم لا تتكلموا في دين الله إلا بعلم فهذا السبب الأول علاجهم بالتعلم علاجه بسؤال أهل العلم إداجه بمعرفة منذ السلام الصالح وضوار الله عليهم فإذن السبب الأول الجهد بالكتاب والسنة وما كان عليه السلام الأمة السبب الثاني سوء القفض وذلك بأن يطلب حكما أو منصدا أو انتقاما لنفسه في, في صورة الغيرة على الدين فيغلو في المفعلة ويغلو في الأمر فيما يظهر للناس أنه غيرة وهو إنما قفضه أمرا سيئا ومنها أيضا البعد عن العلماء وعدم الرجوع إليهم لهذا يحرص أهل الأهواء على الطعن في العلماء وتهوين شأنهم عند العامة وعلى إبعادهم عن العلماء لعدم سماء كلامهم فعلاج سوء الأرض لتحسين النية ومراكبة الله عز وجل والتوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى وعلاج البعد عن العلماء يكون بالرجوع لهم ومحبتهم وتقديرهم والاعتمال بأمرهم وعدم التقدم بين يدي العلماء فإن العلماء ورثت الأنبياء ومن الأسباب اتباع الهواء كما قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تستبعوا أهواء قوم قد من قبل وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل وقال سبحانه ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فاتباع الهوى سبب من أسبابه الغلو وعلاجه أن يجعل المسلم هواه سبعا لمداده النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسباب الغلو التعص بالأشخاص فيجعل الولاء والبراء لهم ولا شك أن هؤلاء الأشخاص ليسوا معصومين ليسوا معصومين فلا ينبغي للمسلم أن يجعل دينه معلقا بالأشخاص فأقول بارك الله فيكم من الأسباب التعصد للأشخاص فيجعل الوداء والبراء لهم هؤلاء الأشخاص الذين يجعل الولاء والبراء لهم ليسوا معصومين هم بشر مثلنا نعم نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونت... لأننا معمورون بذلك ونتبع الصحابة رضوان الله عليهم لأننا معمورون بذلك فمن بعدهم فإنما نتبعهم في الحق الذي يدعون إليه وفي الحق الذي يأتمرون به ولا نعلق الحق بالأشخاص بل نعرف الحق ونعرف أهلا ولذلك هؤلاء الذين يتعصبون لبعض من ضل على الطريق تجد أنه في آخر أمره يترك المنهج السلفي وينحرف بل يصبحوا يصبح العياذ بالله عدوا لدودا للسنة وأهلها يحاربهم قولا وفعلا في كل مكان وزمان من الذي أوقعه في هذا الأمر إنه التعصب للأشخاص أيضا من, من أسباب الوقوع في الغلوء صحبة أهل الغلوء كما في قصة عمران بن حطان المادع لأزرحمن بن ملجم حين قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ منذ العرش رضوان إني لا أذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عنده من العرش نيزانه هذا الذي قد أزرحمن بن ملجم أخذاه الله الذي قد أذيب منذ عبطال رضي الله عنه فرضى عليه بعض أهل السنة بقوله يا ضربة من شقي ما أرد بها إلا ليبلغ من ذي العرب الشيخ صرعانا إني لا أذكره يومه فألعنه لعنا وألعن عمران بن حطان عمران بن حطان كان على ولكن تزوج بمرأة خارجية فأصبح خارجيا والخوارج من أهل الغلو ومن أخبتهم لذلك إخواني بارك الله فيكم علينا من الحمر علينا الحذر من صحبة أهل الغلو وعلينا أن نتعلم دين الله عز وجل حتى لا نقع في الغلو ولا في أسبابه وللغلو إخواني بارك الله فيكم آثار سيئة من ذلك كما سبق معنا الضلال عن الهدى والتناقض أهل الغلو متناقضون وأيضا من قوة ومن آثار الغلو السيئة تشويه سورة الإسلام فيظهر المسلم ويظهر الإسلام في صورة الشدة والعرف فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين بأعيانهم المنافقين نفاقا اعتقاديا كان يعرفهم ولم يكن يقتلهم عليهم صلاة والسلام لماذا؟ قال حتى لا يتحجف الناس أن محمدا يقتل أصحابه فعلى المسلم وعلى المسلمين عموما أن يراهوا هذا الجانب فلا يظهر الإسلاما ولا يظهر المسلمين في صورة أهل الشدة وأهل الغلو وأهل العنق فإن الإسلام دين رحمة ودين حق ودين وصف رحمة لأهله ورحمة على المخالفين إذا, إذا استجابوا لأمر الله من جهة عدم الأذية للمسلمين ومن جهة انهم يعني يكونون في جالب عنا دون أذية لنا فلا مانع من التعامل معهم في الأمور الدنيوية وإظهار ما في الإسلام من خير وإظهار ما في الإسلام من حق ودعوهم بذلك بسعلنا قبل قولنا فإنهم حين يرون صدقنا ويرون حذن تعاملنا فإنهم يعلمون أن هذا الدين حق وأن ما يثار حوله من تشويه هو قول ضاطل لذلك أن نجع عليهم صلاة والسلام في إحدى المعارك والغزوات لما رأى إمرأة مقتولة وطفل مقتول غضل من المشركين ومرأى من, من المشركين مقتولة غضل فقال من قتل هذا ما كان بهؤلاء أن يقاتلوا فعلينا بارك الله فيكم أن نرأي هذا الأمر حق رعايته وأن نتبع له وأن نرأي الإسلام في أحسن مظهر وهو وهذه حقيقة الإسلام لسنا متفنعين ولسنا نتبعي أمر ليس بالإسلام فإن الإسلام دين يراعي الأخلاق والتعامل يراعي حسن الجوار كان عبد الله بن عمر بن العاص ربي الله وعنا مجمعين أنا إذا ذبح ذبيحة يتعاهد جاره اليهودي فيهدي له من هذه الذبيحة من تبخيها وكان يكرر السؤال أهديتم لجارنا اليهوديين أهديتم لجارنا اليهوديين فيكرر السؤال على خدمه وأهله حتى لا ينسوا جاره مع أنه يهودي هذا التعامل الراقي والتعامل الإسلام الصحيح في موطنه نحن لا ندعي أن هذه الأديان هي دين حق بل نحن كما في قال الله عز وجل عنها هي كفر وضلال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ولكن من الإسلام حسن التعامل فإذا كان حسن التعامل مع الكافرين فمن بعد أو لا حسن التعامل مع الإخوان فيما بينهم أصحاب المنهج الواحد والعقيدة الواحدة والذين يحبون العلماء ويحبون الصحابة رضو الله عليهم ويحبون نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلابد من مراعاة هذا الأمر بارك الله فيكم. أيضا من اثار الغلو الوقوع في البداء. من أثار الغلو السيئة الوقوع في البداء. وأيضا من أثار الغلو السيئة تضييع الحقوق والاعتداء على الآخرين. ومن آثار الغلو السيئة تفريق الأمة بالقتل وإضاعة الأموال أيضا من آثار الغلو الانقطاع عن العبادة والانقلاب على العقل أخرج البخاري عن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدين يسر ولم يشاد الدين أحد إلا غالظه فمن شاد الدين أي شق على نفسه بحقه الغلو في الدين فسيكون منتعى أمره إلى الانقطاع ويغلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عليكم من الأعمال ما تطقون فإن الله على يمن حتى تمنه أخرجوا البخاري ومسلم أيضا من أثار الغلو من أثار الغلو السيئة أن من غلى في دين الله داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه التبراني وحسنه الألباني عن أبي أممت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سنخاني من أمتي لن تنالهما شفاعتي إمام ظلوم غشوم وكل غالي مارق أيضا صاحب الغلوب لا يعاني على أمره فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرص ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنس لذلك نرى هؤلاء لا يظ لا يوفقون لما يخططون وتتقلب الامور عليهم نسال الله على السلامه والعافيه فهذه بعض الاثار السيئه الناتجه عن الغلو اخوكم بارك الله فيكم من علاج الغلو كما تبقى معنا شيء من وأيضاً الرفق في الاعتدال في الأمور كلها الرفق والاعتدال في الأمور كلها فالدين الإسلامي يبعو إلى الرزق وعدم الظلم قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وعن أنت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترى الرزق في شيء إلا زانة ولا نزع من شيء إلا شانة وإن الله رفيق يحب الرزق أخرجه عبدالله حميد والضياء وحسنه الألباني رحمه الله تعالى ومن أسباب ومن علاج الغلو التمسك والت... والاعتصام بالكتاب والسنة ومناج ثلاث الأمة وفهم الدين على فهمهم وأيضا من أسباب علاج... ومن علاج الغلو طلب العلم من العلماء المعروفين لسلامة العقيدة والمنهج الثلفي لأن العلماء منهم من هو على الحق ومنهم من هو على الباطل فلا بد من طلبه من علماء الحق أيضا من أسبابه أو من علاج الغلو عدم السماع لأهل السفن والشقاق والنفاف الذين يثيرون الناس على حكامهم وعلمائهم ويثيرون السفن بين الإخوة فعدم السماع لهؤلاء من علاج الغلو وأيضا من من علاج الغلو ترك الأمور لأهلها وهذا سبب مهم فإن من الشباب يخوض في أمور لا تعنيه يخوض في أمور وهو لا يحسنها بان هذا بلا شك يقع في الغلو فترك الأمور لأهلها وعدم التدخل فيها وعدم التدخل فيها من علاج الغلو والله عز وجل واذا جاءهم من الامن او الخوف او قال الله عز وجل واذا جاءهم أمر من الامن أو الخوف اذاعوه ولو ردوه إلى الرسول والى اول الامر منهم لعلمه الذين يصنبطونه منهم وقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هناك إخوتي وهذا أمر أختم به كلمة معكم هناك بعض الشبه التي يثيرها أهل الغلو أو أهل الشدة فيقولون نحن لفنا غلا نحن نحفظ الدين ونقول حفظ الدين يكون بتطبيق أحكامه وشريعته ان تنصر الله ينصركم حفظ الدين يكون بaatباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المناء الغلوء ففيه إضاعة للدين وليس حفظا له. ان كنت صادقا لحفظ الدين فطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدين لم يوضع على هواك. الدين لم ينزل على رأيك. الدين دين الله عز وجل وشرعه وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله وبنغنا إياه فإن أردت حفظ الدين فحفظ الدين بالتباع سنة النجل صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلام الأمة أيضا من الشبهة التي تتار حول الغلو أن الغلو يكون مقابلا لبعض الإفراط والتقصير في بعض أبواب الدين وهذا علاجه بالكوبة والرجوع إلى الله عز وجل لا بالتشدف يعني بعض الناس ثم يرى بعض الناس عندهم نوع من التقصير أو الوقوع في الذنوب فيشدد ويغلو في الأمر فنقول له لا هذا الوقوع في الذنوب والتفريق لا يبيح لك ولا يجود لك أن تغلو في دين الله عز وجل وإنما يكون عباده بالكوبة والرجوع إلى الله عز وجل فالشدة قد أهلكت من كان قبلنا ومن قال أهلك الناس أو أهلكهم أو أهلكهم أيضا من الشبهة أن بعضهم يعتقد أنه بهذه الشدة وبهذا الغلو يتقرب إلى الله عز وجل وأن هذا دليل على حب الله ورسوله وتعظيم عمر الله فنقول بل هذا أمر يبعدنا على الغلو هو أمر يبعدنا من الله عز وجل فالنصوف الشرعية دلت على بغض الله للشدة والعذف ودلت على عدم مسروعيته فكيف يتقرب إلى الله عز وجل بأمر ليس مشروعه من الشبح عند بعض يقول أن بهذا التفرف الغالي وبهذا الشدة يحقق معنى العبودية فنقول له أبدا الغلو اتباع للهوى وتمرد على احكام الله الغلو يتفلس فيه المرء من العبودية لله من كان عبدا لله يسمع ويطيع لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أيضا من شبح بعضهم في الغلو أن هذا بسبب حالة, حالة نفسية فنقول إذا كان مريضا هذا امر يقلله التبيب لكن التخطيط والتنفيذ والنكر والخديعة والشدة مع الناس أما مع نفسه وأموره خاصة لا يشد هذا ليس فعل مريضا نفسي بل هذا فعل شيطاني بل هذا فعل شيطاني. شيطان شيطان عنصي فلا ينبغي اتخال عذر الحالة النفسية عذرا ليوقوع في الغلو بل على المرض أن يعالج نفسه بالسنة النبوية التي يعاني من الاخلاق السية الشده واديه الناس فسلمنا علاجها احسن علاج وكشفتها وكشفت باطلها فعلى المرض لا يقع في الغلو ويتحصل او يدافع عن نفسه لان عنده حاله نفسيه إذا كان فعل اذا كان فعلا مريضا مرضا نفسيا فيعني بحيث أنه يعني لا يستطيع ان يتحكم في تصرفاته هذا علي أن يتعالج وأن نفسه أما أن يكون فيه الغنو وإدعي مرضا نفسيا فنقول له أيضا عالي نفسك عالي نفسك بالسنة, بالسنة النبوية فإن ذات الرجل لما جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب وكرر عليه لا تغضب لا تغضب قال العلماء فأنا النبي صلى الله عليه وسلم علم منه سرعة الغضب فعلمه عدم الغضب لذلك نحن نقول معنا الغلو لا تغلو لا تغضبوا لا تشددوا على الناس ونحن معنا أحاديث فيها تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو وعلاجه للغلو بالأسر والسهولة ويعني كما تبق معنا لتعلم أحكام الدين لأننا نفع في هذا الغلو أيضا هناك أسباب أخر أو شبع أخر أكتفي بما نكرت وأتر الله الزوجان أن ينفعني وإخواني بما, سمعت بما سمعنا وأن يكون حزة لنا لا حزة علينا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بارك الله فيكم وحصل الله ليكم شيخنا بما تحفتمون بهذه الكلمة المباركة يا شيخ عندنا بعض الأسئلة يا شيخ لو تفضلتم <تصفيق> هناك أسئلة من بعض إخوة في تولوز أقول نحصل الله إليكم يا, يا شيخنا الفاضل نحن مجموعة من الإخوة من مدينة تولوز في فرنسا وقد وقعت فتنة هنا بيننا وكلنا ننتسب إلى المنهاج السلفي فنحتاج إلى توضيحكم بارك الله فيكم لنا أسئلة كي توضح حال, كي توضح حال أحد من إخواننا وله أتباع كثير أولا هذا الرجل يجمع أتباعه في بيته حوله ويقرى لهم كتابا وهو ما يعرف اللغة العربية وما درسا عند العلماء لكن يقول عن نفسه أنه طالب علم متمكن لأنه يقرى الكتب المترجمة ويسمع دروس الدعاة التي هي بالفرنسيه ويقول كل كل من ياخذ العلم في الكتب والاشرطه فهو طالب علم ويستطيع أن يدرس يدرس الناس وان يبدع المخالفين من العوام وينسب قوله الى العلماء كالشيخ زيد والشيخ ربيع ثانيا يقول التبديع ليس فقط لاهل العلم بل الطلاب العلم مثله يستطيع ان يستطيعون أن العوام فهذا الرجل بدع بعض الجهال من العوام ويدعو يدعو اتباعه او اتباع اتباعه, أتباعه, أتباعه, أتباعه, أتباعه إلى ذلك كذلك ينسب كلامه إلى العلماء كالشيخ ربيع ثالثا يقول كل من وقع في الشرك فانه فان, فإن كل من وقع في الشرك فانه فإن نكفره أخبأ آخرا قد نصحنا هذا الرجل ولم يقبل بل يقول أننا ناقصون في المنهاج ولنا شبهات والمصيبة أن له من الأتباع ناس كثير وهو وهم لم يقبلوا النصيحة حتى, حتى يتكلم عالم مثلكم فهو فهم يحتاجون إلى توضيحكم فالأسئلة هي ما رأيكم في هذا الرجل فهل يجب علينا التحذير منه ومن أقواله وهل يجوز القول بأن له صفات من صفات الحدادية أو أنه حدادي وما ناصحتكم لمن يتبع هذا الرجل بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أولا أدعو جميع أخواني السلفيين إلى نزعي فتير الفرقة والاختلاف وإلى الرجوع إلى الكتاب والسنة وفامسة لفل الأمة والرجوع إلى العلماء ما دلنا متفقين جميعا أننا سلفيون فالسلفي عليه أن يدين مع إخوانه وأن يسمع لهم ويسمعوا له وينصحهم وينصحوا له فيقبل كل فيقبل كل واحد منهم من الآخر النصيحة هذا هو ديدنا السلفي هذا أولا ثانيا أنا أوصي هذا الأخ المتفذر إن كان على المنهج الثلاثي ووصيه أن يتقل الله في إخواني المسلمين في فرنسا وفي هذه المدينة فلا يفرقهم بمثل هذه الكلمات ولا بمثل هذه التوجهات التي جاءت في السؤال فأولا لا مانع أن المسلم الذي يحسن القراءة لا مانع أن المسلم الذي يحسن القراءة, القراءة أن يقرأ على إخواني كلام عن العلم لكن لا يستغل بالتشفير ولا البيان ولا الشرح إلا إن كان طالب علم متأهلا لذلك أما إن كان غير متأهلا لذلك فلا ينبغي الخوف في هذا الأمر ويظهر أن هذا الرجل غير متأهل لهذا الأمر كما جاء في السؤال من تجنيعه للعوام ومن قوله أن يعني من وقع في الشرك فهو مشرك مطلقر هكذا وإلى آخره مما يدل على أنه على أنه ليس بساهم من منهج الثلاثي ولا بطريقة العلماء فالواجب على هذا الأخ أن ينهج العلماء وأن يسهدهم وأن يرجع إلى قولهم وينشرهم بين, بين إخوانهم لا أن يفضوه أقوالا من عندي أنفسي من عندي نفسي ويعتبر أن لكل طالب أن لكل طالب علمي أن يبجع الناس وأن يشتغل في هذه الأمور كان هذا من الخطأ فإن العلماء بيانوا أن التجزيع والتفصيق والتكسير هذه الاوصاف والاحكام لا بد فيها من وجود اسباب وفسح موانع لا بد فيها من اقامه لا بد فيها من بيان الحجه ايضا لا بد ان تفضل من عامل او من طالب علم متمكن لا بد من وصف تمكن الطالب العلم أما كل كلم كتاب العلم ولو قليلا او كل من احسن القراءه يقال في طالب علم وبالتالي يقال له أن يذجع وإلى وا وا آخره أبدا أما الشيخ زيد رحمه, رحمه, رحمة الله عليه فإنه يقول إن طالب العلم أن يدرس إخوانه وأنا سألته عن ذلك فقال بشرط أن يكون متذكنا متأهلا في العلم ليس مطلقا كما يفهمه بعض الناس وإن هذا الفهم خاطئ والشيخ قال لا مقصد هذا إنما قصص أن يكون طالب العلم متأهلا عندهم تدرى على ذلك فإذا كان طالب علم متمكنا فمعا إذا كان متمكنا فلم تفضل منه مثل عام المقولات ثالثا أو رابعا أقول للإخوة الذين يتفسون حول هذا الأخ لا يجب لكم التأصد له ولا الغلو فيه فإن هذا من الغلو المنهي عنه هذا الأخ إن كان على الحق فتتبعون الحق لأنه حق وإن خالف الحق فيجب عليكم أن تنصحوه وأن تنكروا عليه وأن له وأن تدعوه للرجوع للحق خامسا على الإخوة جميعا إذا كانوا يعني إذا كانوا قادرين على نزع ستير الفرقة والخلاف فيما بينهم بأن يسمد الأمر إلى اثنين أو ثلاثة من عقلائهم الكبار فيجيسون مع هذا الأخ وينصحون ويطالبون وترك هذا الأقوال ويسبرون على ذلك فإن قبل فالحمد لله وإنه يقبل استمر على هذا الأمر الصيء فإنه يرفع عمره للعلماء ويحذر منه لأن هذه الفعال التي يتعادلها وهذه الأقوال التي يقولها تؤدي للفرقة والخلاف فالواجب عليه تركها فإن على هذا الأمر فإنه يحذر منه العلماء والله أعلم بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم قد اتصلوا علي الإخوة من تلوس بما يتعلق بهذا الرجل وتكلمت معه ونصحته لكن رأيت منه يا شيخ عدم القبول يا شيخ عدم القبول وكذلك أنه لا يحصل للغة العربية ولا يتكلم اللغة العربية وأنا نصحته وفي اتصال بيني وبينه أنه قد حقيقة تنفرق بين الإخوة كثيرا في تولوس نعم كما ذكرت أنه لا يقبل الحق وأنه معاند وأنه يقول هذا القول هو ما يعني ما يوافق الملك السلفي لأن من أتى بالفتاة والفرقة إذا لم يرجع الحق لأنه يحجر منه بارك الله فيكم وحسن الله إليكم هناك أخي شيخ الله بارك فيك ويحفظك في فرنسا له والدان وزوجه هي حاملة يريد أن يهاجر إلى الجزائر وهو يحتاج إلى نقود فهذا الأخ يعمل عند شركة والمسجد قريب منها من 500 متر وما اباح له وما اباح له أن, يصل ان يصلي في المسجد فهل له ان يصلي في المسجد فهل يجوز له أن يصلي فرضا في الشركه أو يجب له أن يترك هذا العمل ان يستطاع يصلي مع بعض الاخوه جماعه في ولا بعد وإن كانت الشركة تلزمه بترك, هذا الع... بترك الصلاة بالجماعة على طول عن عمل... فيبحث عن عمل الآخر معك. بارك الله فيكم أحسن الله لكم أه... هناك سؤال يقول أه... أحسن الله ليكم يا فاضلة الشيخ هنا في مدينتنا فيه جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والأشاعرة والتكفيريون وغير ذلك ولكل تلك الجماعات رؤوس يدعون, يدعون إلى منهجهم أو يدعون إلى منهجهم يلقون دروسا فالسؤال هو هل يجوز لنا أن نقول فلان هذا من, من الذين يدرسونهم هو مبتدع أو يكفي أن نقول فلان هذا تبليغي أو فلان هذا تكفيري وما حكم أتبعهم أو أت... ما حكم من أتبعهم من, أتبعهم من الذين ينتسبون إلى هذه الجماعات بارك الله فيكم ما هو السؤال نعم هو يقول في مدينتنا فيه جماعة, في جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والأشاعر والتكفيريون وغير ذلك لكل تلك الجماعات رؤوس يدعونا إلى منهجهم يلقونا دروسا فالسؤال هو هل يجوز لنا أن نقول فلان هذا من الذين, من هذا من الذين يدرسون يدرسونهم هو مبتدع من الذين يدرسون الناس في هذا المسجد هو مبتدع أو يكفي أن نقول فلان هذا تبليغي وما حكم أتباعهم أو نعم من الذين ينتسبون إلى هذه الجماعات بارك الله فيكم نعم من كان على مذهب الاشاعره او او مذهب الماتريدي او على طريقه الاخوان او على طريقه كذا فانه يحكم منهم الى فئه دينيه او في اشاعره او ك هو حكم عليه لانه مبتدع بلا شك واضغاهم العوام اساؤهم العوام اللي لا يعرفون الحق ولا كانوا لا يدعون انه يحكم لكل واحد على حسب حاله واما بالنسبه اللي بيحضر عندهم اريد ان اقول النصيحه ان يحفظ ان هؤلاء من اهل يعني والضلال وانني الواجب على الوصي ان يحفظ دينهم من هؤلاء المنتجعين نعم <خبال> الله فيكم احسن الله اليكم سؤال اخر يا شيخ هل يجوز لشخص دفع الحج لشخص اخر وهو ما فعله, ما فعله؟ لا يجوز الحج عن الغير الا اذا كان يحج عن نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنعا رجلا حج عنه من شقه قال حج عن نفسه فالحج عن شبرا ما نام. نعم هو هو الأصل هو يا هو يدفع مال مثلا يعطي مال لشخص اخر ليفعل الحج ليحج وهذا لك... لكن هو ما, ما... آخر حج قبل كذا لا ما أدري هو السؤال كذا هو ما حج لكن هو يدفع يدفع مال لشخص لي آخر ليحج طيب <تصفيق> نفسه بالطول كان هذا المساعد, المساعد فلا بعد أن يجعل مال لشخص آخر فلا بعد في هذا الموكل أن يحج عن غيره ويأخذ هذا المال يحج عن غيره ولا يحج هذا الموكل عن نفسه فلا يجب فلا بد اولا عن نفسه ثم ثم عن غيره لا. بارك الله فيكم واحسن الله اليكم اخر سؤال يا شيخ نشر احد الدعاة في فرنسا ان الشيخ ماهر القحطاني امم أو... آه... عندي اخ وله والد هل و... سؤال آخر يا شيخ بارك الله فيكم نعم عندي أخ وله والد هل والده هذا محرم محرم لي أم في دون في دون مع دون, دون ما ضعنت السؤال نعم نعم يقول أخ عندي أخ وله والد والد, والد هل والده ولده هذا محرم لي أمتدون, أمتدون مع العلم أن أخي نعم هذه أخت يا شيخ تقول أن أخ لها له ولد وهل الولد هذا محرم لها محرم لها محرم لها, محرم لها يعني هي تقول عندي اخ وله ولد وله كانه اخوها اخوها من الام نعم لا طيب ابن ابن يا شيخ ابن اخيها عفوا انه غير ما هو ابن ابن اخيه عماله هل هو محرم لها يا شيخ محرم لها يعني يعني نعم عندنا اخوه نعم عندنا المرأة عليها أن ينكحها ابن الأخيها فهو بحرم, بحرم لها لكن آخر سؤال يا شيخ أنها إيش آخر تقول أنه هو ابن زينة ولد غير شرعي تقول أنه ولد غير شرعي هي كتبت ولد ولكن نحن نقول ولد غير شرعي إنثبت أنه ولد غير شرعي فهو أجنبي عنها مات الشكالي أي نعم الله يبارك فيك يا شيخ الله يحفظكم بارك الله فيكم يا شيخ انا والمعذره على الاحراج عن الاسئله يا شيخ لا لا. الله يبارك فيكم جزاكم الاخوان جزاكم الله خيرا الاخوان يسلمون عليكم جميعا يا شيخ ويتمنون ان يكون أبلغاً. ان يكون اللقاء معهم اخر ان شاء الله باذن الله ابلغوا السلام كلامي للجميع ابغى سلام للجميع ومحبة كلام وأسر الله عز وجل بين قلوبهم وأن يقول أنا ملتقى النظارة من عوضة حياكم الله الله يبارك فيكم حياكم الله شيخ أنا يبارك فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلامة وبركاته <تصفيق>